وتمع على وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيى وما يلّقنا إلا ضده وَإِذَا صُلِّ عَلَيْهِمْ آيَاتٌ بَعِيدَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إلَّا أَنْقَالُهُ ali 119. ذلك هو الفوز المبين 110. من لن وبدى لهم سيئات ما عملوا وحافظ Come on.